وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام هنك السلام انا علينا بالسلام انت السلام بك السلام انا علينا بالسلام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام